وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن الصالم من, من حمئ مسنون والجان ان خلقناه من قبل من نار السموم اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر اني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون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 بئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجنون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون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 منجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آن لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا صَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَدَّيْنَا إِلَيْهِ ذَانِكَ الْأَمْرَ أَن نَّدَاءَ بَرَهَاءَ أُنَائِمٍ قُطُوعٍ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ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 في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليا سافلا وامطرنا عليهم وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لبِسْبِيل كَانَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَةً